أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة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 وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَنَا اطْوَالَ مَا أَحْمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَغْيَهُ أَذْرُ وَعِيَه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 ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه, خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم ففي سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلقوا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم فليس له حميم طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فَلَا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون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 وَإِهُ لَ تَذكرَةُ للمُتَّقينَ وَإَِّالَلََغْلَبُ أن مِنكُم وَإَِّ لَغْلَمُ أن مِنكُم مُكَذّبين وَإِهُ لَحَصرَةٌ على الكَافِرين وَإِهُ لَحَبُّ الِقين فَسَِّح بِسمْمِ رّكَ الععَظم.